ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدرك كذبت عار فكيف كان عذاب وندب إن أرسلنا عليهم ريح وصبصرا في يوم نحس في يوم نحس مستمد تنزع الناس كأنهم أعجاز نخر من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 أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِقٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِقُ إِنَّا أَرْسَلْنَا نَاقَةً فِدْكَلَ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَدَرٍ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 سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين بي ظلاله وسرعة يوم يسحبون في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم دوق مس سقف.